أنا غرامي بنت من يذبح الحيل أنا غرامي بنت من يذبح الحيل بنت الذي للطيب يسكن دياره راعي دلال الصفر والبن والهيل فكاكة الأنشاب ما هي عيارة كم شيخ قوم انطاح في عجة الخيل بسيوفهم ينزف وتبكي صخاره وإخوانها صقور تحدى الرجاجيل والكل منهم محتكم في قراره وعمانها وقت الملاقح على حيل شفتهم قلت شبلاهم سكارة ما هم سكارة شرب ولا مهابيل من فعلهم هابة سود ونمارة عدوهم لو راح وابعد تراحيل لابد ماهم يفجعونها بغارة وخوالها بالطيب يشهد لهم جيل يوم الفقر والجوع حط اعتباره بمراحهم لا شفت التهاويل تقول هذا مراحة قصب جزاره ومن الكرم يضرب عليهم تماثيل وبيت الكرم معروف واضح مسارة لا جيت أبوصف زينها شيء ما قيل قلبي عليها هاي من في مدارهم العيون الناسات المضاليل بنفاسها عطر يزيد انتشاره وجه القمر لا زار نوره مع الليل نور الفجر لو والله شمس بنهاره ما كنا هلا بسمه نجمة السيل شعلة تعلت لا وربي منارة اليامشت تاقف جنود وصاطيل هي سيدة للبيض تاج الإمارة وجد عليها وجد من ينطر السيل وده يشوف الأرض زايد خضارة لولا الأمل نرسم معاناتنا ويل وحلامنا تنزف في مساره أنا قرامي بن بر بنت بر برياجي بنت الذي للطيب يسكن دياره وسلامتكم المشعب